سريعا قصيد مجلجلا سقى تراب بعداك حطم الاسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الاشعارا يا قصيد مجندا سنا را ابعداك وحطم الاسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الاشعارا لا تخش الا العظيم ملامة إن الروم تمجدا ناطح التيار دكتك دك عروش الظالمين وحسبهم اجعل امارا قد بنوا دمارا اشهر فسامت عند بركان الغمار الكل يخرس ما خل البتار يمن رجوع الروم حتى يؤمنوا بالله رب واحد قهار وقت سي بهل كان ذا الصربان من فتح حرب القران ليلا نهارا يركب على فلكه يد يقائدا وطوب امواج النوابحار اشهر حسامك عند بركان الغار الكل يخرس ما خل بتار يمم ربوع الروم حتى يؤمن بالله ربا واحدا قهارا واصد بها الفت كان دصلبان من قد حرب القران ليلا نهارا يركب على فلك الهدايه قائدا فوق امواج الهوا بحارا كشر نيوب الشر ان رم الحما باغ وكن يوما ردا جبارا جاري الغضب بنظمته من ملجة حرا بي صعب الشكيمة ثارا يعلي ذكر الفؤاد تحطه كف الاباء مقدما مقوا دميا قصيد العز رمز شامه شعر به نستنض الحراره شعري زبري الفؤاد تخطه كف الاباء مقدما مغوار دميا قصيد العز رمز شامه شعر به نستنض الحراره